وإن واردها اتقوا ونذر إلا منكم كان ننجي حتما مقضيا ثم على الذين ربك الظالمين فيها جثيا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 لا ي م ل ك و ن ا ل ش ف ا إلا من اتخذ ع ة من ه د ا ل ر ح م ن ع ه د ا و ق ا ا اتخذ ل و ا ل ر ح م ن ولدا لقد جئتم ش ي ئ ا إ د ا ت ك ا ا د مضمون ت ا و ت م ا ل ل ج ب ا هدا أ ع ي و موسوعه النابلسي ل م للعلوم ا الاسلاميه أ آ ت